الحمد لله رب العالمين دعا عباده لحج بيته الأمين فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بتطهير بيته للطائفين والعاكفين ثم نشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معشر المسلمين إنني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بالسنة المطهرة عباد الله من آيات التشريع والأحكام آية محكمة عظيمة في الإخلاص في الحج وهي قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فالإتمام عباد الله هو الإتيان بجميع أعمال الحج والعمرة من أولها إلى آخرها في أماكنها ومشاعرها على السنة المطهرة فإن الإسلام هو الدين اليسر والسماحة دين الرحمة والشفقة أيها المسلمون فمن آداب الحج أن يتحلق الحاج بالخلق الحسن والقول اللين وأن يبتعد عن نزعات النفس نفس حيث أمر الله به سبحانه بقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث هو الجماع ودواعي، والفسوق هو الخروج عن الطاعة والجدال هو الخلاف والشقاق. نسأل الله السلامة والعافية، إخوة الإسلام والإيمان، يعلموا أن مبنى الشرائع على تعظيم شعائر الله. فمعظمها أربعة القرآن والكعبة والنبي والصلاة فمن تعظيم القرآن أن يستمع الناس له وأن ينصتوا إذا قرئ حيث أمر الله به سبحانه وإذا قلئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أما تعظيم الكعبة عباد الله أن لا يطوف الحجاج والمعتمرون إلا متطاهرين وكذا أن يستقبلها الناس في صلاتهم ومن تعظيمها عدم استقبالها واستدبارها عند الغاية نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى فيا أمة الإسلام نحن في أشهر الحج في أشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم واعلموا أن حقيقة الحج اجتماع جماعة عظيمة من الصالحين في زمان خاص ومكان خاص ولباس خاص مع عمل خاص في وقت خاص على السنة المحمدية النبوية والنية الخالصة لله وحده حيث أمر الله سبحانه بقوله وأتم الحج والعمرة لله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أخرجه جميع أصحاب الكتب الستة والمسانيد وهو أول حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح فيا أمة الرسول اعلموا أن الحجاج والعمار وفض الله سبحانه ان دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر الله لهم فالحج سفر شاسع وعمر شاق لا يتم إلا بجهد الأنفس فتق الله أيها الحاج وأخلص العمل لله وعلق قلبك بالله ولا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله عز وجل فهو قاضي الحاجات وهو مجيب الدعوات وهو القادر على كل شيء ومن سواه محتاج إليه سبحانه وداوم أيها الحاج على استحضار قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوما ولدته أمه وهكذا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه رزقنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات حجا مبرورا وسعيا مشكورا ودمبا مغفورا ويسعدنا بذلك خير واحد في حياتنا هذه بمنه وحضله وكرمه آمين يا رب العالمين أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه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 وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة فصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن الزيد في الجنة وسعد بن أبي بقاص في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة رواه الإمام الترمذي رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مناقب أصحابه أصحابي كلهم عدول أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال الله سبحانه وتعالى في شانهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم الغالبون اللهم ارضعنا معهم برحمتك يا رحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين في كل مكان وحين اللهم أصلح بطانة المسلمين في كل مكان وحين اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم أصلح واهدي أصحاب الممالك الإسلامية اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة ووفقهم لخدمة الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الحرمين الشريفين اللهم ادخل في قلوبنا وادخل في قلوب المسلمين والمسلمات تعظيم الحرمين الشريفين وتعظيم شعائرك يا الله يا رحمن اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم آمنا في أوطاننا وآمن في أوطان جميع المسلمين والمسلمات اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم, اللهم آمنا في أوطاننا واشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا والمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولمن أوصنا بالدعاء ولمن له حق ومن وإحسان علينا اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا رحم الراحمين والحمد لله رب العالمين عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذِي القربة، وينهى عن الفحش والمنكر والبض، يعذكُنَّ لعلكم تذكرون، فذكروني، أذكركم، مشكروني، ولا تكفرون.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 تحذو من قام إبراهيم مصل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الطهير بيت الطهير بيت للطائفين والعاقفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ جَعْلَهَا ثَابِلَدَا أَمِنَةٌ وَرَزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَا كَثَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْفَرُهُ إلَى عَذَابٍ وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومنه وليتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يألو عليهم آياتك يَأَلُّوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُسَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ أكبر سميع الله لمن حمده Oh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 إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك ويأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقيل ثم ليقضوا تفاثهم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله, أكبر. الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا, استرقى. استرقى. لا إله إلا الله ورحمته لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويبيت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعين على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبالتك على النحو الذي يرضيك عنا ويقربنا إليك يا الله يا رحمان. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عظم ، اللهم اكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر عيوبنا وعيوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين